لآن ل ا ر موسوعه النابلسي ا للعلوم ن ي الاسلاميه و ي م و س و ن متى ه ذ النابلسي ا و ع د إ كنتم د ل ل ر ل و م الاسلاميه ص ح د ة ت أ خ ذ ه خ ص م و فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من ا ل أ ج د ا د إ ل ى ربهم ينسلون ق ا ل و ا ي النابلسي و ي ل ل ا ل و م الاسلاميه واحدة إن كانت موسوعه النابلسي ي م للعلوم ي ا ل ا س ل ا م ي ئ ا إلا ولا م و س و ن إ ل ا ما كنتم م ت ع ل و ن إن أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة ا ل ي و م في شغر ا ل ا ز و ا ج ه م ف ي ه م ما و ن س ل ا م ق و ل ه النابلسي م للعلوم الاسلاميه ا م ن اسماء أ ل ت ع ب د الله ش ا ل ك م م عدو ح ي ن ى وأن موسوعه ن ذ النابلسي صراط مستقيم و ق د أضل م ا ك ر أ ف للعلوم م تكونوا ق ن ن هذه ه ج الاسلاميه ت ي كنتم و ا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 إ ن هو إ ل ا ذكر و ق ر آ ن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين